Någ någ någ någ. Jep, en väg lii tåg lii låg. Rätt? Alla känslor lii ligger på papper. Tåg. Det är en عبرت حزن تعبت تجر الآه وبقى عابر سديل وكل شيء خلف هنا ما عاد بين الناس من يسوى هنا محتاج منك سل أمل رجف هنا بنغلب الأحلام عمري تاه هنا وحدي وباخر ركنه بالغرفة هنا والحزن بعيوني لقى منفاه هنا بالفعل أنا محتاج لي وقفة هنا ما عاد باقي لي سوى ذكراه هنا مع كل ذكرة تصيبني رجفة يمر البال والحسرة تجي وياه هنا الأحلام ماتت في رجع صدفة أمره بشارع وأشوف له أشباح وأقول أشباح أكثر شخص ما عرف أكابر يهنا المجروح من أقصاه يلايته لو يجي ويشوف لي صرف عجزت القه والوأكسه عجزت نساف تريح ضاع عمره من فقد نصفه عرفت الفتلام المر وش معناه وعرفت الجرح لا من منزل في مزفة تكتب قصيدي له عسى يقراه وأكثر شخص بالدنيا قرى حرفه وحيت ومزدح بالضيق من فرقاه هنا بعده كثير أشياء مختلفة ترى لي حال ما يعلم مهلا الله قسم بالله أنا محتاج به ووقفه يطول الدرق ويمشي عشان يقاه وشوف همل وأمشي على ت، وشوف همل وأمشي على ت.